وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنا ألا تعولوا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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض وإذا حضر القسم تؤل القربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناؤكم لا تدرن أيهم أقرب لا تدرن أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليم حكيم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 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي صَاحِبُهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار يُدخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا طَيِّبًا وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا طَيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن.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 إي يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليه من خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانه وبذ القربى واليتامى والمساكين والجارذ القربى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 إن الله لا يظلم مثل قال للرَّ وَإِنَّكُ حَسَنَتَيْ يُضَاعِفْهَا وَيُؤَتِّمِ الَّذُنُّ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عم بري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مِّنْ فَتَيْمٍ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لِينًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نُّطْفِئَ وُجُوهَهُمْ مِن قَبْلِ أَن نُّطْفِئَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَّ وَكَفَأَبْجَهَنَّ مَسْعِي رَاهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوَفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانَهُ وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ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 قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليه وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطروط فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤْلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وعرسلنا لك للناس رسولا وكفا بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وكفى بالله وكيلا أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون, يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا وما كان لمؤمن أيقَتُ لمؤمنٍ إلَّا خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيْضًا يَصْدَقُ.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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً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 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عزى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أي يفتنكم إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا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 فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى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 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهلوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 فَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ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 وما يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئة ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتان وإثم مبينا ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعِيداً إِيَّاَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَإِيَّاَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امننهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا فلا يغيرن خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وَأَعْدَى اللَّهِ حَقَّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَل سُوءاً يُجْزَبِهِ وَلَا يَجْدِلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجْدِلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَعُو وَلَا نَصِيرٌ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي, اللاتي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطَةِ وما تفعل من خير فإمَن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها، ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم.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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله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 إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء إن فإن الله كان عفواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاب مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتهم أجورهم وكان الله غفور رحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من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 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك